بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أم أن أنذر قومك من قبل أن يأتي عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واستقوه وأطيعون يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا خِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَنَّ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنَّ الْأَكْثَرَ مِنْهُمْ لَاهُونَ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 ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طبقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس راجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بثاقة لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرهم كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وَلَا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.